حسنا الله إليكم مبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم مغفر الله لنا ولكم مسلمين جميعين هذا سائل يقول أنا طالب في الجامعة وأحب العلم وأهله ولكن مع الأسف أجد نفسي منعت أجد نفسي منعت من كثير من العلم والخير حيث قد أصاب الكسل والفتور فما هي نصيحتكم وتوجيهكم النفس لها إقبال وإدبار ومن أقبل على العلم أو أقبل على العبادة فستقبل عليه من الصواد والصوارف الشيء الكثير والحياة جهاد والله يقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين ولهذا ينبغي على العاقل ومن أكرمه الله عز وجل بطلب العلم واللحوق بركب طلاب العلم والاتيان إلى ديار العلم ومهبط الوحي أن يغنم حياته وأن يستغل اوقاته وأن لا يجعل الشيطان يفسد عليه زمنه ولا سيما هذا الزمن المبارك الذي يعيشه. في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم مهبط الوحي ومأرز الإيمان ويجاهد نفسه وينظم وقته ويضع لنفسه برامج جيدة ويتصل بالأخيار الأفاضل من طلاب العلم ويصبر على مجالستهم ومرافقتهم ويسأل الله عز وجل دوما وأبدا الثبات يسأل الله عز وجل أن يثبته يسأل الله عز وجل أن يصبره والدعاء مفتاح كل خير ويجمع هذا كله قول نبينا عليه الصلاة والسلام احرص على ما ينفعك واستعن بالله وأنصحك أن تقرأ كلام الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله تعالى على هذا الحديث في كتابين له وهما بهجة قلوب الأبرار والرياض الناظرة وربما أيضا في كتاب ثالث الفتاوى السعدية راجع كلامه فإنه كلام عظيم ونافع للغاية ويحسن بطلاب العلم أن ينشروا بينهم كلام الشيخ رحمه الله ففيه نفع عظيم وفائدة كبيرة جدا نعم سأل الله إليكم هذا سال يقول ما هو حكم الدعاء باستخدام أحرف من القرآن مثل حاميم عين سينقاف وكافهايا عين صاد وألف لام مين وتكرار حاميم سبع مرات أثناء الدعاء هذا كله لا أصل له هذا كله لا أصل له لا في باب الأذكار ولا في باب الأدعية إذا كان يقرأ الآيات في القرآن الكريم فهذا من ذكر الله جل وعلا لا أقول ألف لا ميم حرف ولكن ألف حرف ولا من حرف وميم حرف أما أن يدخل هذه الأحرف في الدعاء ويجعلها من جملة الدعاء أو يكرر هذه الأحرف وحدها فهذا عمل لا أصل له في هدي نبينا عليه الصلاة والسلام ولا في فعل الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم يسأل في سؤالي الثاني يقول ما هو حكم صلاة الظهر بعد صلاة الجمعة ومتى لا تسقط صلاة الظهر بعد صلاة الجمعة فعندنا في بلادنا دائما يصلون الظهر جماعة بعد صلاة الجمعة هل يجوز أن نصلي بمفردي؟ هذا العمل لا أصل له هذا العمل لا أصل له في هدي النبي صلوات الله وسلامه عليه وصلاة الجمعة لا تعاد بعدها الصلاة ظهرا ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك ولا الأمر به صلى الله عليه وسلم فإذا صليت الجمعة لا تؤدي بعدها صلاة الظهر ولكن تتنفل وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم النافلة بعد الجمعة إما ركعتين أو أربع بنية النافلة لا بنية صلاة الظهر أما صلاة الظهر بعد صلاة الجمعة هذا عمل لا دليل عليه ولا أصل له في هدي النبي صلى الله عليه وسلم السلام عليكم هذا يقول الأكل باليد اليسرى هل هو حرام أو مكروه لا يجوز الأكل باليسرى لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن هذا من عمل الشيطان ذكر أن هذا من عمل الشيطان قال فإنه يأخذ بشماله ويأكل بشماله ونهى عليه الصلاة والسلام عن اتباع الشيطان والتشبه به والعمل بمثل عمله ولهذا لا يجوز أن يأكل بشماله ولا يجوز أن يشرب بشماله وإذا كان معه يعني طعام وشراب فلا يفعل مثل طريقة بعض الجهال يأكل بيمينه ويشرب بشماله أو يعكس يأكل ب بشماله ويشرب بيمينه بل يأكل بيمينه ويشرب بيمينه والأكل بالشمال والشرب بالشمال لا يجوز وشرب رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم أو أكل بشماله فقال عليه الصلاة والسلام كل بيمينك قال ما لا أستطيع فقال عليه الصلاة والسلام لا استطعت فما رفع يده إلى فيه فالشاهد أنه لا يجوز للمسلم أن يأكل بشماله ولا أن يشرب بشماله إلا إذا كانت يمينه معطله إذا كانت يمينه معطلة مكسور اليد أو متعطلة القوة لا يستطيع أن يحركها ويرفعها إلى فمه ففي مثل هذه الحالة يجوز له أن يشرب بشماله وأن يأكل بشماله حسن الله إليكم هذا يقول هل يجوز الوعظ والإرشاد قبل مجيء الخطيب يوم الجمعة لا ليس لهذا العمل أصل بل جاء في السنة النهي عن ذلك جاء في السنة النهي عن ذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتحلق الناس قبل الجمعة والأصل في هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس يأتون يوم الجمعة ويحرصون على التبكير ويطمئنون في المسجد ذكرا لله ويصلي الإنسان ما تيسر ويقرأ القرآن ويطمئن حتى يأتي الخطيب ويخطب أما هذه الطريقة فهي غير مشروعة ولا دليل عليها بل جاء النهي عنها في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ثم هي في من ناحية أخرى إضافة إلى ما فيها من مخالفة فهي من ناحية أخرى تفوت الفائدة لأن إذا جلس أمامهم شخص قبل صلاة الجمعة وقبل خطبة الجمعة يعظهم ويذكرهم ويعلمهم وشحن عقولهم بمعلومات وأحكام ومسائل ثم جاء الخطيب ليؤدي خطبته فإذا بالعقول كثر عليها الكلام أصبحت غير مهيئة قال عثمان بن عفان رضي الله عنه كثرة الكلام ينسي آخره أوله فتكون عقول الناس انهكت وشغلت أذهانهم فلا يصبحون مهيئين لسماع الخطبة فالعمل هذا لا أصل له بل جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على المنع منه هذا السائل يقول يقول عندنا في البلاد من يدعون إلى الانضمام مع جماعتهم وكذلك آخرين يدعوننا إلى الانضمام إلى جماعتهم فبماذا تنصحوننا بالانضمام إلى أي جماعة أنضم حفظكم الله يقول الله جل وعلا إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء و الشريعه جاءت بذم التفرق والتحزب والانقسامات الى طوائف وجماعات وفرق جاءت الشريعه بالتحذير من ذلك والذي ينبغي على المسلم أن يلزم الحق والهدى وان يتبع سنه النبي صلى الله عليه وسلم والا يدخل في شيء من هذه التحزبات والجماعات عليها يوالي وفيها يعادي فيها يحب وفيها يبغض وإليها يتعصب مما يترتب عليه أنواع من الفرقة والانشقاقات والتقسمات والعداوات التي هي مطلوب الشيطان بين المسلمين وجماعة المسلمين ولهذا تحذر من ذلك كله وتقبل على العلم والعباده والتقرب الى الله والدعوة إلى دين الله كما قال الله سبحانه وتعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ولتكن دائما مع الكتاب والسنة ومن يعظم الكتاب والسنة ومن يدعو إلى الكتاب والسنة أما من يدعو إلى نفسه أو إلى حزبه أو إلى جماعة فهذه كلها دعك عنها ولازم الحق وأهله تسعد وتفوز بإذن الله تبارك وتعالى برضا الله وثوابه حسن الله إليكم هذا يقول أحببت أن أسلم على المصطفى صلى الله عليه وسلم بعد كل صلاة ولكن بعض الإخوة أفادوني بأن ذلك غير شرعي لأن ذلك كاتخاذ قبله عيدا فبالله عليكم أوضحوا لي هذه المسألة قال عليه الصلاة والسلام اللهم لا تجعل قبري عيدا اللهم لا تجعل قبري عيدا والعيد هو ما يتكرر مجيئه بتكرر السنين أو الشهور أو الأعوام أو الأيام هذا هو العيد ولهذا لو قال قائل كل شهر كل شهر أزور القبر اتخذه عيدا لانه خصص وقتا يعاود القبر فيه ويحصل منه تكرار الزياره في ذلك الوقت مثل لو يقول كل جمعه من اخر كل شهر ازور القبر هذا اتخذه عيدا او قال قائل كل يوم بعد صلاه العشاء ازور هذا اتخذه عيدا او قال قائل بعد كل صلاه ازور اتخذه عيدا وهذا مخالف لما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام ولم يكن الصحابة يفعلون ذلك لا يخصصون يوم في السنة بعض الناس الآن يخصص يوم العيد لزيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام هذا لا أصل له لا دليل عليه تخصيص يوم العيد للزيارة هذا لا دليل عليه وأهل العلم قديما قالوا من خصص فقد شرع إذا خصصت عملا بدون مخصص من الشارع تكون شرعتا شيئا من الدين ومن أمر الدين لم يأذن الله سبحانه وتعالى به وكذلك من يقول كل شهر أو كل يوم أو بعد كل صلاة هذا كله يشمله نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن اتخاذ قبر النبي صلى الله عليه وسلم عيدا والمسألة واضحة وظاهرة نعم حسن الله إليكم هذا يقول هل صحيح من قرأ سورة قله الله أحد ثمالية آلاف وخمسة وخمسين مرة يوم عرفات أصبح مستجاب الدعاء لا ليس صحيح هذا الكلام ليس بصحيح ولا دليل عليه بل إن النبي عليه الصلاة والسلام كان أكثر شيء يأتي على لسانه في ذلك اليوم وعلى لسان الأنبياء أيضا في ذلك اليوم لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير قال عليه الصلاة والسلام خير الدعاء دعاء يوم عرفة وخير ما قلته أنا والنبيون من قبل لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ويجوز لك أن تقرأ القرآن في يوم عرفة وأن تكثر من قراءة القرآن وتدعو بالأدعية المأثورة الجامعة وتكثر من التهليل والتسبيح أما أن تخصص صورا أو آيات بأعداد معينة فهذا لا دليل عليه مثل هذا العدد الذي يذكر في هذا السؤال هذا شيء لا أصل له لا أصل له في أحاديث الرسول صلوات الله وسلامه عليه الله هذا يقول الدعاء ما حكم الدعاء بعد الصلاه المكتوبة بالهيئه الاجتماعيه مع الإمام والمقتدي برفع اليدين هل هو جائز <تصفيق> الذي ثبت عن نبينا عليه الصلاه والسلام في هذا الأمر أدبار الصلوات الذكر ذكر الله وكل يذكر الله سبحانه وتعالى بمفرده والاذكار الجماعية أدبار الصلوات لا أصل لها في هدي النبي عليه الصلاة والسلام وأما الدعاء فإن المأثور عن نبينا عليه الصلاة والسلام والوارد عنه أن الدعاء يكون قبل السلام ثم ليتخير من الدعاء ما شاء قبل أن تسلم تدعو الله جل وعلا وهو من أوقات الأوقات التي يتحرى فيها الدعاء أما بعد السلام تستغفر ثلاثا وتقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت ذا الجلال والإكرام ثم تهلل كما كان نبينا عليه الصلاة والسلام يهلل لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد ثم تسبح ثلاثا وثلاثين ثم تحمد ثلاثا وثلاثين ثم تكبر ثلاثا وثلاثين ثم تقول تمام المئة لا إله إلا الله ثم تقرأ قوله الله أحد والمعوذتين وآية الكرسي هذا كله ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام وجاء في حديث صحيحه ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم وترى في بعض المجتمعات هذا كله يترك ويستغلون بأدعية جماعية لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يدعو بها أدبار الصلوات فضلا عن المواظبه عليها دبر كل صلاة والله تعالى أعلم صلى الله وسلم على رسول الله